لا تغلوا في اموالكم وافسحوا ولا تسمعن من الذين يهوت الكتاب من قبلكم من الذين اشرفوا اذًا كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور واذا اخذ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 ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنار لآيات لأولي الألباب الذين هذا باطلا سبحانك سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخلنا النار فقد أخزيته وما I'm gonna فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنتا بعضكم من بعض الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلو وقاتلوا لا أكف عنهم سيئاتهم ولا أدخل جنات ولا. يَطْلُبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلادِ مَتَاعًا قَلِيلًا ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِهَادُ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ جَنَّةٌ تَجْرِي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 إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا, مثنا وثلاث ورباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك انا الا تعولوا وات النساء اصدقائهن نحله فاذا اطبن لكم على شيء من نفسه فكلوه هنيا ام مريا ولا تؤتوا السفهاء وَبَذَلُوا لِيَأْتَمَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُم رُّشْدًا فَلْتَفْعَلُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَا كَانَ غَنِيًّا فَلِيَسْتَعْفِفْ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ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 لمه أو كثر نصيبا مفروضا، وإذا حضر القسم تؤل القربى واليتامى والمساكين فرزقهم من فرزقهم. الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سهيرا